وَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما قصصا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِ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 قَالَ أَلَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لن تَسْتَطِيعَ صبرا قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلعت من لدني عذرا فطلق حتى إذا أتيا أهل قريت نستطع ما أهلها فأبو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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbi alalamin. Alrahman alrahim. Bāliki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 قرب رحمة، وأما الجدار فكان لغلا ميل يتي ميل في المدينة، وكان تحته كزل لهما، وكان تحته كزل لهما، وكان فأراد ربك أي يبلوا أشدهما ويستخرجك كنزهما ويستخرجك زهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. فانك تؤمن بما لم تستطع عليه صبرا